وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ اشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوْا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 ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيت اخزيته وما نضالمين من انصار ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان ان امنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما آتينا مما وعدتنا على رسلك ولئن من الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله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 وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوابِ لَا يَغْرَرَنَّكَ تَقْلُبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْتَقْلُبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ مَتَعُّ قَنِيلٌ ثُمَّ مَأْمَمَ مَأْمَمَ مَأْمَمَ وَعَيْبَ ولكن الله يجتبي من الرسل ممن من علم جعل ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فامنو بالله ورسله وَإِن تُؤْمِنُ وَتَتَّقُ فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا أَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَكَ لَمْ يَكْبِرْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُسُلِهِ مَن يَشَاءُ فَأَمْنُ بِاللَّهِ لكن الله يجتب من رسوله من يشاء فأمنوا بالله ورسوله ولكن الله يجتب من رسوله من يشاء بمؤسسة تون ولكن الله من من بالله ورسوله وإن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 ترجمة الله.